قال في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها ولا يرون بها بأسا والعصب ثياب يمنية والعصب سن بعض الحيوانات يتخذ منه الخرج هذا وقد قال الدميري في كتابه حياة الحيوان الكبرى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 فنجس عند الشافعي وطاهر عند أبي حنيفة وعند مالك يطهر بصقله فيجوز التسريح بمشت العاد وما دام عظم الفيل طاهرا عند بعض الأئمة فلا بأس باستعماله واختلاف الآراء رحمة بالامه والله أعلم